قل يتوفّقم ملك الموت الذي يُكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائذ المجرمون ناقصو أوصهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَنَتَكُونَ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ